فأكرمه ونعمه فيقول ربي كرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضن على طعام المسكين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 ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي